إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك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 فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةُ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن تعلم أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما أن تقار إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 أفطَالَعَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيَّ حِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ حُمْلَنَا أُزَارَ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه والعذاب الاخره اشد وابقا